وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قاب لكم من النساء م ث ل ى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعونوا واتوا النساء صدقاتهن نحله ف إ ن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم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 و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له و ل د ف إ ن لم يكن له ولد وورثه ابواه ف ل أ م ه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه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 ولا الذين ي م و ت و ن و ه م ك ف النابلسي ر أ و ئ ك أ ع د لهم ع ذ ا ا أ ي م ا أيها ل ذ ي ن آمنوا ل ا ي ح ل ل ك م أن ت ر ث ا ل ن س ا ء كرها و ل ا ت ع ض م ي ه وما رايتموهن إ ل ا ان ياتين ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة و ع ا ش ر ه ن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى أ ن تكرهوا شيئا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 اللاتي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح, عليكم فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إ ن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إ ل ا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و أ ح ل لكم ما وراء اذانكم أ ن تبتغوا ب أ م و ا ل ك م محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بي منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بي من بعد الفريضه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 فانكحوهن ب إ ذ ن أ ه ل ه ن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا م ت خ ذ ا ت أ خ د ا ن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ر ح ي م ا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 و ا ل ت ي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ا ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا إ ن الله كان عليا كبيرا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 الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أ م و ا ل ه م رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر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 ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا ج ن ب النابلسي إ ب للعلوم حتى ت ت س و وإن أو ا كنتم مرضى ى سفر أ جاء أحد ن من ك م ا ل غ ا ئ ط أو جاء موسوعه النابلسي س ء م تجدوا للعلوم الاسلاميه م ح و و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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا ب أ ن س ن ة وطعنا في الدين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 ويشرك ب م و ي س ف ر م النابلسي دون ذ ك ل م ي ش ء ل ل ع ظ ي م الاسلاميه أ م ت ل يزكون اسماء الله ا ل ح و ن فتيلا انظر كيف يفترون ع ن ى الله الكذب وكفى به إ ث م ا مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و وأطيع أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوا إ ل ى الله والرسول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 أ و ل ئ ك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم, وقل لهم في أ ن ف س ه م قولا بلغا وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع باذن الله ولو أ ن ه م اذ ظلموا م و ك ف ا س ت غ ف ر و ل ه ا س ت غ ف ر ل ه ن ا ب ل س و ل ل و ج د ا ل ل ه ت و ب ر ح م ا ل ا وربك ل ا ي ؤ م ن ن و حتى ي ح ك ك م فيما و ي شجر ب ن ه م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 ولو أ ن ه م فعلوا ما ي ع ظ و ن به لكان خيرا لهم و أ ش د تثبيتا و إ ذ ا لاتيناهم من لدنا أ ج ر ا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 إ ذ لم أ ك ن معهم شهيدا ولئن أ ص ا ب ك م فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده, بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان و الذين و ل ل د ا ا ن يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم أ ه ل ه ا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا, لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله والذين ك ف ر و ا ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ط ا ا غ و ت ف ق ت ل و ا أ و ل ي ا ء ا ل ش ي ط ا ن إن كيد ا ل ش ي ط ا ن كان ض ع ي ف ا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 ف خ ش ي ة الله أ و أ ش د خ ش ي ة وقالوا ربنا لم ا كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ن قريب قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده و إ ن تصبهم حسنه ة يقولوا ذ ه الله تصبهم من عند الله وإن س يقول ئ ة ي هذه من عندك قل كل قل من عند الله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 ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركث س بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله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 حصرت صدورهم أ ن يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إ ل ي ك م السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين قومهم ردوا كل ردوا كلما كلما إلى ل ا فان ت ن ة أ ر ك س فيها إ لم يعتزلوكم و ي ن ق و ا إ ل ي ك م السلم ويكفوا أ ي د ي ه م فخذوهم ف خ ذ وقتلوهم ه م و حيث ثقفتموهم وأولا م لكم ع ل ي ه م س ل ط ا ن ا م ب ي ن كان ا وما ل م م ؤ ن س ي ق للعلوم مؤمنا إ ا خ ا ل م م ؤ ن ا س ل ا م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة ا ء الله إ ل ح ه ن ى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه ة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وإن كان ن و ب ي مؤمنه نيثاق فدية وتحرير رقبة مسلمة م إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه, فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله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 تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله م غ ا ل م كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا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 قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن ارض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنار من لا يطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا ف أ و ل ئ ك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا ع ف و ر ا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراغما كثيرا وسعه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 واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه, فليس عليكم جناح أن, تقصروا من الصلاة ان خفتم أ ن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم ا طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون, فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ د ى من مطر أ و كنتم, كنتم مرضى ان ت ض ع و ا أ س ن ح ت ك م وخذوا حذركم إ ن الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 يستخفون موسوعه ن الناس ل ا ي ت خ ف ن من الله, ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون النابلسي ل للعلوم ه بما ي م ن ح ي ط ا ها ه أنتم ؤ ل ا ء ج ا د ل ت م عنهم ي ه ف م ن يجادل الله ع ن ه م يوم ا ل ق ي ا م ب ل س ي ك للعلوم الاسلاميه ن ف ثم وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به بريئا فقد, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت ط ا ئ ر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ل ب الله ح ك م ة و م ك الحسنى م ت ع ل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 يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه إ ل ا إ ن ا ث ا وان يدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا و ل ن ب ل و ن ه م و ل ن ب ل و ن ه م ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم ر ولنبلونكم ولنبلونكم ي ا ف ق موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه يعدهم اسماء و ل ي ج د الله ا محيصا ا و ل ح ي ن ى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 وهو م ؤ م ن ف أ و ل ئ ك ي د خ ل و ن الجنة و ل ا ي ظ ل م و ن ن ق ي ر ا ومن أ ح س ن د ي ن ممن ا أ س ل م وجهه ل ل ه و ه و م ح س ن و ا ل ا س ل ا ه ي م ح ن ي ف ا و س ت خ ذ الله إ ب ر ا ه ي م خ ل ي ل ا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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وانتقموا ل ل ي ت ا م ا بالقسط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 فلا تميلوا كل الميل فتدروا هاك المعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 ا ل ل ه كان بما تعملون خ ب ي ر ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب و الذي ك ت ا ا ب ل نزل على رسوله و انزل ل الذي ك ت ا ب أ من قبل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 ف إ ن كان لكم فتح من الله قالوا أ ل م نكن معكم و إ ن كان للكافرين نصيب قالوا أ ل م نستحوذ عليكم و ن م نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادع ه م و إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا م ذ ب ذ ب ي ن بين ذلك لا إ ل ه ل الا و إلى هو ل ا من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الكافرين اتريدون أ ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم د خ ل و ا الباب سجدا وقلنا لهم, وقلنا لهم لا تعدوا في السبت و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضين ميثاقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم الأنبياء, بغير وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 نبيل كثيرا الله ه و أ خ ذ م الربا و ق د م و ع ن ه وأكلهم و أ م ا ل ا ل ن ا س ب ا ل ب ا ط للعلوم و الاسلاميه اسماء الله م م ن م و ا ل م ؤ م ن و يؤمنون وما ن أنزل إليك بما م ن قبلك و ا ل م ق س و ي ن ا ل ص ل ل ا ا ة و و م ؤ ت ن ا ل ز ك ا ة و ا ل م م ؤ ن ن و ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر أ و ل ا س ن ع ي ه م أ ج ر ا ع ظ ي م ا إن و أ و ح ي ن ا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط أ س ب ط و ا ل أ وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا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 وكان الله ع ز ي ز ا حكيما ل ك ن ا ل ل ه يشهد ب م ا أ ن ز ل إ ل ي ك أ ن ز ل ه ب ع ل م ه و ا ل م ل ا ئ ك وكفى ة يشهدون ب ا ل ل ه ش ه ي د ه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 وكان الله ل ع ي موسوعه ا ح ك ي م ل النابلسي دينكم و للعلوم ا الاسلاميه ر فآمنوا ولا ت ق و ل و ا ث ل ا ث ة إ ن ا ب ل س ي للعلوم ا ا ل ل ه إ ل ه و ا ح د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 واما ي س ت ك ف عن ب ف الذين آ م ن و استنكفوا وعملوا الصالحات و ا س ت ك ب ر و ا فيعذبهم عذابا أ ل ي م ا ولا يجدون ل ه م من د و ن الله و ل ولا ي نصيرا يا ا أ ي ه النابلسي ا س قد جاءكم ر ربكم ه ا ن من و ل ل م ن و ر ا م ب ي ن ا ف أ م ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا موسوعه ف د ي ا ل ن ا ط ا م س ت ق ي م ا يستفتونك ق ل ا ل ل ه ن ف ت ي ك م في الاسلاميه ك ل ل فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن يبين اسماء ل ل ل ه أن ت ل و الله ب الحسنى شيء عليم